لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويخذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واطب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 أَشْرَرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْزُوهُمْ إِلَى طِرَاقِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْهُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنعَظِرُونَ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ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 ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرتلين إنكم لدائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم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 مكئون، فأقبل بعضهم على بعض يتسألون. قال قائل منهم إن كان لقرين يقول أإنك لمن المصدقين أ إذا متنا وكنا تراب وعذار من لمدينون؟ قال هل أنتم مطلعون؟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 وَإِنَّ مِنْ صِهْيَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ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 إِنَّ إِلْيَاسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَذُوقُونَ فَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ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 ثم دمّرنا الآخرين وإنكم لا تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون؟ وإن يُنثَلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبْقَى إلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونُ فَتَاهَ مَثَلَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فلولا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِتَ فِي بُطْنِهِ إلَى يَوْمٍ يُبَعَّدُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَائِي وَهُوَ ثَقِيمٌ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأُرْسَلْنَاهُ إلى مِئَةٍ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَأَمَنُوا فَمَتَعْنَاهُمْ إلَى حِينٍ فاستفتهم أن ربك البنات ولهم البنون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 فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرثنين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولّ عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أَفَبِعَدَابِنَا يَسْتَعْجِنُونَ فَإِلَى نَزَلَ بِسَائَحَتِهِمْ فَسَاءَ الصَّبَاحُ الْمُدَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَطْفُونَ وَتَلَامُنَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ